докторов. Он на قضية أساسية، وبدونها لا يكون غير ولا يبنى عليها عمل ضوايع، إن عقيدهم لا، وإنما هو أصل، في عشاق الأصول، في البلاد، فإذا. وما رفع الشيء او بعدك عن التوحيد فإلا كل سيء يبنى عليها وفاكد. وفاكد ان يعتبر ان يسمر المجل في عقيدة التوحيد توحيد وفاكدية لله. وهو عمل يعتبر فيه الناس جميعا كأن يعبدون بتغيير مدينة كأن مبينون في رسول الله وأنه قد رحالة أن ينجدوا لهذا الحالة فإذا كانوا يتركونه يعتقدون على مدينة الله وبنزوده فإنهم أحسنوا حالاً من الملعيدين في الذين ينجدون ونقولون أن لا إلى الحياة الماضية، لا يمكن أن يكون الله مطلق، أسوأ حالاً وأحط من في جزيرة العرب وغيرهم، والله سبحانه وتعالى. وربه وانه خالق الزهرا فقل انني خلقه ربنا عز وجل في صورتي الذكر ولا ان من خلقها لا الله انها خلق ولا ان من خلق السماوات والارض ما العليم وحضورة مؤلاء ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون من الله كل حمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وحضورة الحمدين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وتحقى ودن سوف مبارك ليقولون من الله وفيها يطير منه من الله. الحمد لله. بل تطيرهم لا يعطيه. كل هذا تغيينه الله لنا. في اعتراض المسلسين لنهود الله وحزرته وخلقه للسماوات والعرض. وتصميره للخمس والقرب. من وخلقه يعتبرون بالله. وبأنه قرار الوقت. يعتبرون بما يفيد الرئيسية. الله العبادة. فهذا هو الذي قامت فيه المعارض. لين غسلهم وعطوانهم وعممهم. فهم مع حراته. لأن الله ربهم وقالبهم وراجبهم لا يوحدونه في عبادة من يعبدونه ويعبدون غيره ويؤلعونه ويؤلعون كواه ولذلك كانت عددهم الشديد فزعل القادمة النظر الآلهة كلها ضمن تسرطها الهيئة هذا هو الذي فيه التعذب والإنكار. وهذا هو الذي قامت فيه القروب والمعايات بين الرؤمن الجميع ونواس الله وسلامه عليه وبين اخيانه ينفيد الله بالعبادة. وأن يكون الحياة الى ان واحدة. الله سبحانه وتعالى يبينه. أن الى عبادة الآيات. الآيات بارك الله الآيات الايات الآيات اياته من ذاتها وهي الله في الغباة ثلاثه الى مخلوق في جسم او حي في او جالب او صور او سعادة تعيدتنا عنك تستعين بالله. وخيرا معك رأى رسول الله عليه وسلم ومن قبله رسول جعله الى المفيد الله بالأموهية تغمره قومه وهو تعوه الى شهادة الماء الى الله محمد جاءوا رحمهم الله علي بن مروه يعني لا تتركوا من يعتني بالباقي ومن الكهانه ومن الكهاني والتمار لا تتركوا جعل كل ذلك لله وكونوا في دور واحده تظامن على الجمال وتظامن على الشجاع وتظامن على واصل سلطان في النار والسلطان في القضاء والسلطان في نظام حيات الله يأتون من الله وحدك وعن انزع السلطان من قرآن وانزع here <laughs> يا الله نورك يا واهب الثواب ورب العصر كل قبول من شيرول یکی دیگه دیگه، نحن أننا منز فبحثوا عن المفتاح وفتحوا باب الجنزال فبطل الحوار وارساعة اللي اقتروا اي ما راح كل ذلك لفعل الله وحضراته وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء يملك نواف يا امور إني توكرت عن الله ربي وربكه من ذا ربك هو آب بناطيتها إلا رضي على قراء المستفيد فلا يسا من توحيد قراء المرية وتوحيد الرغاية وتوحيد الأسماع الاختباع فالطرعان هذه الأمور لا يليها إلا ولا يعلمنا كفاً إلا القليل ويبعث القذة بعد القذة لخيفنا على قلنا من على نبيلته وعن جديده. حتى يكون من رضي بالله ربه وبإثمان دينا ومن النبي النبيه تقول تكون عن جديد وعن حقيقة. لا يبقى ان تكون اماما. لان اما كانوا منهم. هذا لا فلا يجد عندك اي خط وقد في عقل وقد تتانعه لانك لست توحد دليل ولا حبك. لا بد عن ذلك. لماذا توحد الله? لماذا تقول يا اله الله? لا بد ان تقولها عن ذليل وعن ذليل وظهر. من آبسته می‌نمد من الذي يصور بالله؟ اه الله خير ثم يسأل اما خلق الثبارات والأرض لكم من الثماء الماء فعنفتنا به حدافة بحجة ما قال لكم أيضا بك هذه الثبارات من الذي خلقها؟ بالعرض والذي ورسطوها في الصحرة واحدة. لا لا ان يجبعها ولا يمكن ان نقضر عليها محلوك. فمن الذي فعل هذا? من? ولا اسأل اناه مع الله? هم رجل اناه مع الله? خلق هذه الثلاثة من هم القوم جعل من الذي جعل هذه الارض مستقرا لإنسانه. وجعل خائم الله هذا له يستكر فيها ويسير على ظهرها. وجعل خلالها انهارا. وجعل لها رواكس. وجعل بين الزعرين حاجزة. بين لا يأتي لواحد منهما على الأفضل. يأتي لهذا العديد. وهذا الاستخدام. هل لاحظة الله والنبي أركب كل هذا انه وحده. بل اكثرهم لا يعلمون. ثم ينطلق من امر القضي الى امر نزال لفتك. من الذي ينفيه المضطرة اذا حينما يكون في جدة لا الله. حتى يستاسب في هزته شدته الى الله. فمن الذي يطلع الجزء? ومن الذي يكشف الجزء? ومن الذي يزيج المطلع? ومن الذي فعله كل فائد عرض? من الذي فعل ذلك? فعيناهم مع الله? ان الانسان ينسى قليلا ما تذكرون. ثم انفر الله الناس وهم يفيرون في الفرق والضحف. ام من يهديكم في غروبات البلد والبطء. من هذا الاسماع الى ان تتمع الاصوات البحيحة. ومن هذا الاسماع الى ان تسرى الاشياء عن بحر. من الذي حدث انفال الى حين هذا? ومن الذي تعمله عقلا او قلبا لنجرك ما من الذي فعل? مع الله? من الذي من خاطة الى خاطة وقد في خاطة تنفل في القاوة المتوى ثم يتعجل ايله مع الله الله من الذي يبقى خطة ما يحيطه وفضل خمس معروف الناس لكن الشكل يكون في اعادة الخلق من الذي ويحصل على هذا بالدعام الذي تقرر وطوال اياهم مع الله في ذات الهامة ويكونون من خادقين ثم هذه الحقيقة لا يعلم من السماوات والأرض الغلب الا الله. وعلى هذا هذه القريبة الواضحة وأن الذي يعلم مغلة السماوات والأرض هو الله فقط تتجد يكونون ويكونون ويحذون ويأتون الى المكان وطماء عليهم سيامة ومع ذلك يعتقدون ان المحلولات تعلموا مجدد وان هذا الوليه او الذي تعلم الهيض فالاسبع من ذلك يعتقدون ان الجين يعلمهم ثم يفهمون انهم مجددون أي إلهي هذا مهما ترمي القرآة وقوم الوحيد وعجابة وذكر وطاعة فإن ثلاث حينما تحقن العقيدة وحينما يحقن إيمان بهذا القرآة فإنه لا يُقبل أن ويموت الإيسان من قبل أنه إن الذي يعتبر أن يعلمون الوحيد فأجب رضي الله أولا الناس من سبيعهم ويسألهم أن أكون في أمر الجن وأن الجن أفضل الإنسان ويسوق وينفع ويمنع الإنسان من فعارفات ويسوقه إلى تفضقات الأخرى وأن الجن يعلم الغد كل هذا سداة في في في الدين. يجب عنه. لنحن عنه المسلم المسلم الوحيد وأن يؤمن وحسنية الله جنة وعلى وأن الله وقفه هو الذي يعلم الغيب إن من يحفظ أن الجن وطوء ولمفه أن يعلم الغيب قبل سفر الله لأنه قادم قول الله تعالى في من في السمائلات الله لابد أن يحفظ أجل تعتقدون باعتقاد الحديثي الذي باعته القرآن ورسول الحديث أمره الله أن يقول وليكنك أعلم الغلق يتكرك من الخير ما أستر يخبرك إن ألا إلا نذير ومشير يطلب من يؤمنهم فكيف تأتي الحلم لا يعلمون غلبا ماضية ولا غلبا المستقبل. وأن لا نجم أسر من في أرض أم أراد به من الجزء وسده قبل لا يعلمون الغيبة المستدى وهم يقومون لا نجم ولا يعلمون الغيبة الماضي لقبل رسولا لله في ما تبحنون حقوم قبلي هذا وأصطرق الموافر ولكم الحمد لله والسلام على رسول الله اما بعد فيراجل الانوار انوصي ونسي نفسي وانوصيكم بتقوى الله. فاتبال المنهج الصحيح الذي يحدي الى القرآن. ان هذا القرآن يحدي للنفسي اخوى. والأهم ما اليه القرآن هو ننهج التوحيد. وان المعطية قد ويحذب طاحبها اللعنة الله عنه ويأخذ إلى الزمن لكن إذا أخطأ بالتوحيد إذا أجمت بالله شركاً طاغراً أو صفياً فإن ذلك يودي به في المال أبداً آبين ويكون خالداً مخلداً في هذا فأعيصه خلوطاً بتوحيد الله وأعيضوا وضغطكم وضغطكم إلى الإيمان. بالتمرارة لا يفعل على الإيمان ولا بشراحكم على الصيوط ان الغلطة كذا نقعت فيها في بأمر الشرك فانها تغطبر الغلطة الوحيدة التي لا تكرار لها انها توجد واحدها في جهنم ولا يحلق منها ابدا ان لا الله تعني تورة على الظلم والصريات وعلى الأمراء والحركات وعلى الكهانة والكهان لا إله إلا الله تعني أن يكون اختصار لله وأن يكون كذل لله وأن يكون التشريح لله لا إله إلا الله تعني أن يكون قوت من الله وحده فلا تخاف مخلوقا ولا تقشى انسانا مهما كانت طوابه وطوابه ومهما فترت مداعثه ومخابراته فهنا نأخذون بمراعثهم ومخابراتهم الى هذا المسجد يكتب فقاليه وهذا لا محيطه ولا تخافوا الا الراحة وحده هذا اعلى الله? الله ان فإذا كانت دول مسلمين او حكام الاسلام اللي عادة وحكام دول العربية اللي خاصة اذا كان هؤلاء جميعا فاعلموا اعلنوا انوهيتهم من شعوبهم وعبهم الناس لهم فاعلموا انهم ادآلها من دول الله فإن لا الله ان الله على هؤلاء لا بد ان تفتق العروح ولا بد ان تذهب جارة الحكم اللي فيها لا بيها لا بد ان جزالة عروض السورة العربية بحكامهم جميعا وقد افسدوا واضلوا وضلوا وقد ابعدوا الشريعة الإثنانية لحرها جاردا وحكموا قريب ما انزل الله وطلعوا لهم. لا غير التكفيريه لا غير الله الشعب لكن امنهم عاقله من نور الله لا لكن يقيموا الشره الذي هموا به الاسلام ان لا اله الا الله فصنع على هذا الحكام فكان لا بد ان تزال خراطيم والإسلام. والله لي كان الهلاكم في بنوك اوروبا وامريكا لحساب اكتساب هؤلاء الصغار كلها ذات مستحقه بها كما عادته واضاهرها الى الامير الفاروق الذي هو في قومه كانت له مخططات ليعاد الامور شهيا وهو في تنظيم على خير لا يغضب آيات الملايين من شعوب المسلمين نقمة العيش ولا فرقة الكتاب لا اله الا الله فعل على هؤلاء الفكار. اليوم افضل الله ان المسلم المؤمن المواحد تقدر يفكر في اخوانه في ملادين الجهات. كيف يكون مؤمنا موحدا من لا في المسلم الاصفى. من سهداء. حيث يكون مسلما مؤمنا من يرى ان السهداء مستقفوا ومستقف بالأمور. حيث يكون مسلما من لا في هذه الألماء التي فقطت زنجها وفرسكت أباها وهذه الفتار الطائعة في وسط مجتمعنا يوقف. ساحة الشرف والكتاب في سبيل الله. لماذا لا نعم بالخش، وقل ما ثم نبصروا على أقوالنا في ما يتم إنفاذه مختلفا. إن أقوالنا بمثابة أقوى. لا عن صار صارما، وقولا بسيلة قيد. ثم عصوا أنفسهم، ثم. يا الأخوة من الله لابد أن نفكر في يتيه فقد أباها ومرأة فقدت برجها ومرأة صغار لا فقدوا عائلهم لابد أن نفكر فيها الله وأن نبحث لهم ما نقيتهم وما يحفر مرضهم أيها إن التوحيد يعني أن تكون في قلب ونقصي مشتقة على اخوانك السجون والمغتقلات. حيث اعلن حكام المسلمين اوهيتهم من دون الله. فلانهم يعون ان امريكا الها من دون الله. حيث محافظ النقر في كل مكان تذهب اليك. الله امريكا وبعد النقر في هذا دائما. الله الحكام. وأن لهم كفر وطارفوا الله لا يبدأ من الطاقة على هؤلاء وأن تقطع هذه الغروح وأن يؤثر هذا المرض للمسلمين يجاهدون به في سبيل الله أيها جهة وصلنا لله تيروا على ربشة الله ورحب الله توجيلاً صحيحاً عن كل يا حسنو التوحيل الضمورية وتوحيل العلاجة وتوحيل أسماء وحفظات يا حسنو التوحيل الكاثرية فالحفل لله على صوت الله قدعوا إلى الله وجاهدوا في الله ولا تأهموا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى ولأنتم يعد مني أنا أقل على النبي الله عليه وحفظ كما أنا الله عز وجل إِنَّ اللَّهَ على اكفه عَلَى على يَا أَيُّهَا من آمَنُوا صَلُّوا صلو آمنوا صل عليه اللَّهُمَّ تسمي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ان كنتم راضين فاحكم وعاقب كل ذنب أرسل المجاهدين في سلطين، أرسل المجاهدين في أحوال الناس، المجاهدين في المجاهدين في جنوب السودان، أرسل المجاهدين في كل بلد إسلامي، وخلق لنا ولي إخواننا ولا تنسوا أن نقول إنهم في صدق صلاة، يقضي العالمين. اهدوا الصلاة <سؤال> المستقيم سلام السبيل على موقع الإيمان من صحيح نسلم إيمان <تصفيق> ربي هو رقال أدبني أبي همر من الخطاب تار وإنما نحي عبر رسول الله الله هلوه وكلم لا تريد إن سمع رجل فلا يرى عليه أسر التسر فلا يؤذك له ما أحب بالتابرة إلى النبي الله عرام وسلم فأتود رفدتي إلى رفضة ويضع تبين على تشبه فقال يا مخلص احضرني الإسلام فقال رسول الله فقال الله الله عليه وسلم الإثماء تشجد الله يطلع الله إلا الله فأي رحمة الرسول الله, الله. فتكين الفترات وتأتي الزكاة وتكون رمضا وتكد هلا تهدي يا رهب اذهبي واهتمي ترى الخير يوم ترى الخير ما له ركبه ولا خطبه ركني لي يوم اخر فكن لي قدر خيره وشره قال فزه قال فازلها احتان قال أنت أعبد الله كأنكتنا إن لم تكن تراه كأنك ورد قالت أخبرني عن الساعة قالت المسؤول عنها بأعمال وأن تغلق ذلك الغراثا لعالة رعاء الشائعة كان لذلك الغراء قال كل من ترى فلذبت مليا ثم قال بيها عمر أتدري عدى <عنى> الحجم يغباد الله يكلم يا رجل الغرارة الله صلى الله عليه وسلم من أهل نبه تائر و يتنظر اليقاته فلا نفتج ما يقول حتى جمال الله صلى الله عليه وسلم عبادة الأول قال رسول الله كل الناد عليه وسلم حيث علي غيرهم قال لا إلا أن تتوى فكيان سمر رمضان فقال هل علي غيره أن تتوى ويقرر في رسول الله قل الله عليه وسلم الجكاة فقال هل ألي غيره قال ماك إلا أنت اتوّه كانت أبزل الرجل علي الله لا أزيد عليها بولا أن تتنه فقال رسول الله رسول الله اتنحى ابيه ارتبت حيث قلن جنة ابيه ارتبت فقال دور اتنعى الهاتف شهادة الله ورحمه الله فالله ومن الله فقال ثلاث وانتاء الزاكرة فيم رمضان عنه عزي قام بغطي رسيل الله قل الله بغطي رسيل الله قام إنك تأتي قايا من أجر الكتاب إلى شهادة الله لا إله إلا الله وأنه أكي لله إن أطاعهم باركة أما الله اترب عليه الخيطة رواكه في كل يوم وليوم صيحوا أتائه رجالك فأعليه أما الله اترب عليه كبكه احذروا أغيائه في كل يوم وليوم ويحذروا أتائه رجالك صيحوا اكتف ضغوة الوزيئة فالله لن تبينها يدور الله تجاد من حضر زرارك الثام لن يكون اشتراك لله صلى الله عليه وسلم فاتح لك أبو بطن بعده فكتر من كيف تقاتل الناس قد قال رسول الله قبل الله عليه وسلم قمت أن أقاتل الناس حتى وقال لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله فقد غسل مني على الله الله رأى فأكلم ينفرق غي مكنا في الجدى فإنه الضكاة حق النار الله من يخولي فقالا كان مهدينه إرارة النار فلي, فلي الله عليه وسلم وقاتلتهم هلا منعك فقال أي ربي الخطاب فالله ما هو الله عز وجل فالشرح كدر أبي بسر ركسان فعرفت أنه الحق ربي <ترجع> <ترجع> عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى عن قاتل الله حتى يشهد لا إله إلا الله فعلم يسمى ذا الله إذا فهر العصمين من عجل لهم إلا على الله هم تعيز من سيدها الأبي ذكال لما حضرت على من الوطاة جاء أظهرتهم من عجل والله حليه ذكلم فوجد عبد حب الله حبيبي وقدوم الغيره فقال لاتين الله قدوم الله حلول خلل امر الله هي الله فلن اشهد لك بالله الله فصار حبيبه من عبد الله ابي الله يا كان من رب الدنيا فلما ذا رسول الله كل الله عليه كل ما يحرضها عليه ويعيب له تبك المصارى حتى كار أبو كابد آخر ما كالله لها ما منك عده السلم وعداء الوصول لا إله كل الله فقال رسول الله كل الله, كل الله عليه وسلم أنا راجل أستهت رملة مالا أملع عجل الله الجاد الله الجاد أعلم أعلم أعلم أعلم أعلم أعلم أعلم أعلم أعلم أعلم أعلم أعلم أعلم أعلم أعلم أعلم فقال رسول الله كل الناس قليل وكل إلا الله أشهد لك بها يوم الاترام وأبأ فأيضا لله ثم تلا تذكر ومتحذر الحيار الله. رسول الله قال عبد الناس ليس الله إلا الله ورزي على ذلك الجزء لأقرأت بذوعين عند تهدي الأحزاب فالك الله يهدي من الشار قال رسول الله كلا الله غريب وكلا إلاك ورزي على إلا الله دخل الجنة وقال رب انت تعلم لا اله الا الله وحده لا شريك له كان عبدا عبد فعلي الله يذل اه عبد الله يذل اه فكان نقه على السماء هل قال الله أي أجوار زنة التنمية شاء لما كان غزوك تربط أقاد الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لي أبيض له فنحرنا موادقنا فأتنى عدثنى فقال الله عليه قال فجاء همر فقال يا رسول الله انفعلك كل الله ولكن بعضهم بسبب أجواجهم إن مدر الله لهم عليها بالبركة تعي الله أن وجعلكم ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وتمرك قال أيضاً يبيت من أبويه بيته ولا تدعه ربي يبيه بيته ولا يغنم أحد بيته كلامه ولا يغنم أحد بيته خص بيتهم أحد مطيع بيتهم ولا يغنم أحد بيتهم على هذا عار فينا على نيرانه عليه بالفعل عليه بالبركة. إلا قارت ذو في أولئتكم قارت أتذو في أولئتهم حتى ما تركت بحك رعاء الذين لا ملؤوا قارت أتن حتى شبه كفضلت فضلت الله كل الله وعلي رسول الله فارك الله بذنى عبد غير شاك فيقدر عمد جنة عن هذا الدين كذل وطار الله عليه وسلم لن تبين وذنوني إلا مؤكرة الوحش فقال يوم حاضب وذنب انت الله تعبد إن كان يوم عابد وزبد إذ أمطيت رتلاً يا فحدي إن كان ساعة إن كان يوم عابد وزبد إذ أمطيت رتلاً يا قال هل تبري ما الله على العباد قال كنت الله رتيره كانت إي الله على الإدار أن يحب ذوه على إيش المترجم تيقات فارتها إن